وَإِنَّمَا يَسْتَجِيدُ الَّذِينَ يَسْعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثَهُ اللَّهُ ثُمَّ إِذَنْ يُعْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُسْرِعَلَيْهِ إن أتاكم عذاب الله أردتكم الساعة أغير الله تبعين ولي تغضعون، فلو لا بأس يتضرعون. but all the Oh يوم ينقلوه إلى القوم النهار وماء تشرب en